تبي تعطي مقطع لكلاشينكوف ها؟ أنت يعني بشره مو عليك شر على كلاشينكوف اللي طوعك صراحة يعني كلاشينكوف كلاشينكوف خابيني فيه معجبينا جايع بدونه أنا عبالي إله الحين في النهاية تبتعط المقطع عشان تغني عليه يعني بتسويها كسرة ياخي عيب عليك والله أكبر والله سؤال كنت تسويها بالابتدائي آخذ مقاطع الناس مايشن والله العظيم كنت تسويها وأنا صغير أنت الحين بتسويها وين اللي يقول لا أقطع راسه واللي على المدرج يتفرج واللي والطبيب طيزة حديد ما يش كخرب طنت يشرب حليب يعني والله والله عيب عليك والله تبت أحدة تحدى نفس الرجال أنا ما نخسر شيء أنا ما عندي مقاطع صح لكن عندي كلمات وكلمات إتيرشة سوبيه أعرفسك وأعرف بلدك فوق ما نخسر عن شيء وأنا أعتبر السعودية مثل بلدي الثاني فلا تخليني أخر بالعلاقة يا كلاش تبي تعدي خلت تحدي مثل رجال في نهاية اقول لك لالعن ابوك لابو بعوف عبر الارض في كل مكان عن زجارة وداخلها ولي Abi a daš, a zatřel baně, vypadáte hbaně. Abi a daš, Abi a daš, vyříjíte zjízdanou, je بس لانا كان خاطري يدش اسمي باسم معبود بغنيه بغنية واحدة لو ادري انك.. لو ادري انك.. كلب.. نذل.. شان اساسا ما فكرت تغني وياك انا قالولي قالولي قالولي قالولي بعوف و نفسه ريدلاين وانا بعوف اساسا و مداخل قبالي في بعد ريدلاين كلب حغير نذل وصخ اسمع يا سافل هاي الغنية راحت já konecímu, bylou a fadil, kyněnc měsíká a dachl, aby a dachl Aři a dachl, a dachl, a dachl Aby a dachl, aby a dachl يكون نابريني نابريني اغني وانا حد يبتر تزري ادخل نكار. لكار اللي فراسي اعداد تتحرفه ماكو الا حل واحد حل بسيط حل خفيف سهل مريح لكنه عبيل بسافر الامار حجازت التكيارة جاعت عالطيران القطري ويامي بريقي الشيقر بصوت الامارات يا هلم هل اهل الكرم اهل القيبة اهل العشم رحت الفندق ولنعيني ما دخن فعلت الفندق باب غرفتي قولوا منو الشجر اللي في الطيارة <تصفيق> سلمت عليهم عزمتني على فوتكا ولفت زكارة <تصفيق> شربته وخلصت بتخت وصدحت هي بدت شغلها وانا بديت شغلي <تصفيق> لفست ملابسي دقيق على بوعوف وانا للحين ممدخن الصالف فيها خوف <تصفيق> بيها دخل أحصابي تلفت فوق تحت عزمني على الجعدة اللي عندهم ورحت وصلت شفت بوعوف وشفت عبود هذه تعبانة وهي أصفر وزرق الخدود بيها دخل عطوني أي شيء أدخنه حتى لو ورق الرشيد وداخل كيلو من الحنة عبود عطاني باكتين بوعوف زيجارتين دخنت كل شيء بقل من دقيقتين لا تلوموني حد محتد وبي زيجارة رجعك من فندق ذقوا علي طاقم ض الطيارة بعد عشر دقايق طير وانا للحيمة خسق من بعد ما نتشل أشقر الحقير أبي أدخل أبي أدخل عصاب تلفان وحالة عبانة أبي أدخل أبي أدخل ريون فزقان وسيارة خاربانة أبي أدخل أبي أدخل هذا إزمان محتاج دخان أبي أدخل أبي أدخل ساعة الزمان ويموت الشيطان كنت على نفسك يا حيوان التحدي بيني بينه و وربي لو فكرت اني قريت والله العظيم لاعبك فوق تفوق كلاشين كوف يا نغل لالعن ابوك لابو كلاشين كوف شربنا القح والتحدي بيني وبينك بالدش اهزك اما خلني هزق واحد بلا هزق اثنين خلني بس اهزق كلاشين كوف لا اهزك بالتحدي مو زين يا ابو اوف مو زين يا ابو اوف بالدش بالتحدي جفلك حدرتك الحين ولا ما يفيدك احد لا تقول يا رب والله jsem a můj muž, když je bán. a můj muž, a můj a můj muž, a a a a a a a لا لا لحظة لحظة لحظة انت عليك بسيط خلك علمار البورا دايما علمار البورا احرق الروح قبل جل ما تروح و اكتب على قلب قطايا <تصفيق> يا حبيبي ليش خلص اللحل